مسامع الخير للإنشاد تقدم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة للشاعر دماري بي ترفيق المجاهدين يقول فيها حبر القلم عناه في الشعر بيتين حبر القلم طاع يكتب كلامي مدري وشب على كيف ومين جرحي على فرق العزيزين دامي, دامي. جرحي عميذ ويقسم الراس قسمين جرحك كسر كتفي وهد المقامي جرحي قسم ظهري وقوى الزليلين جرحي بدى فقائة المجسامي يعين هاتي دمعةك لا يعين هل الدمع مليون عام يعين ما حد يسواهم عزيزين الا الذي يجا دربهم مستقامي عين ما حد لي سواهم عزيزين إلا الذي جادربهم مستقامي عين لا تبكي سواهم وتشفين إلا الرجال أهل الجهاد عز الله نحم من قفاهم قليلين. وعز الله من الكف راح البهامي فرجع علي ثور بقلبي براكين فرجع علي سبب القلب صدامي فرج السند والدرع في الضيق واللين فرجع علي في المعارك عزامي فرج السند والدرع في الضيق واللين فرجع علي في المعارك عزامي وعبده نادي كلهم ليهم خاوين عيال عمي لحضرهم حامي كنا نعمل رجال الحكيمين وكانت مجالسهم جرف واحترامي وكنا نقاسمهم حياتي. الشقيقين وكنا رفاقتكم كل التزامي لين تركوا قاع المزلة سريعين وادعتهم آخر وداع السلامي وانهلت دموعي قزيرة من العين وزاد همي بالفراغ ارتكامي وقفوا وانا قفيت في الخط عكسين في دعت الله يا الرجال الكلام ومسابة العداء يرسد مساراتهم همين لين يرسمونهج الهدف بانتظامي وتحركوا للمعركة جيش عشرين بقمة الاعتاد العذكره للعدام فيها سلاح الجو ودروع تحسين واربع كتايب حاضره بالمقامي فيها سلاح الجو ودروع تحصين واربع كتايب حاضرة بالمقامي والزاهمة في الصبح نار المعدين واستقبلوها بالصمود القوامي والزاهمة في الصبح نار المعدين واستقبلوها بالصمود القوامي وتبقر الكوافر مقيدين وتسابق وجال العدود الضوامي واستقبلوهم بالتكابير دعين الله اكبر جل, جل في القمام لينفلحوا بالفوز ناس مطيعين خاضوا الوقاء ما بالسلام لينفلحوا بالفوز ناس مطيعين خاضوا الوقاء ما راودوا للسلام في طاعة الله يا ادمانة سليم مقتر شرف روحي مع الحور نامي. إطاعة الله يا دمانات السيلين مقتل شرف روحي مع الحور نامي هذه الشهادة هي الرجال المحبين وهذه فعل أبطالنا في الزحام هذه الشهادة هي الرجال المحبين وهذه فعل أبطالنا في والخدم صلوا مصلوا مقررنا سياسين واعداد من ما صلى المصلي وصامي صلوا على خير الخلاق ملايين نور الهدى المبعوث يجل الظلامي وسلامك موحد المأربي رحمه الله حبر القلم عنايف في الشعر بيتين حبر القلم طاع كتاب كلامي ما ادري وش بدا بحالك في ونه تروح على فوق ال مش عيبتين حبر ما طار يكتب كلامي وش أبدا على كيف وامني كعبي على فرن العزيز. semra sigismi yah ki dal magami ya aynati jamatuk lat ya ya سوى هم عزيزين اللذي جاد ربهم استقامين يعني لا تبكي سوى هم وتشكين إلا الرجال الجهاد القدامين الله الحلم منك فهم قديرين الله في رحمة بهم كن ولا للعرج للحكيم يا لنا دا بانتظامي بنت امامي واتحرك للمعركه جيش عاجز بكمال عتاد عسكرنا لدمي واستا جبال وهم داعين الله أكبر جل جلاله الغمام لنا في الأحب الفوز نساعطيه خضل وغمرة ودل ساله في طاعته. الله يا دما مات تسيل never